биз икраха таджалат масаби хул хаяти دان جیاچی هیال امو ارها احطت بیل لي كل ليل امهنتي فهي نار جساه بل وما درس اهل ما انتهت حين قد من جهه غد انت تقول مودجا غدا تقول مودجا حيا بشات مقاماتها حل عن بتلك مقاماتي غد انت تقول مودجا مقامات مقاماتها علن عبتي الكان مقاماتي لنرسم اخوتي خير ماضين صوره العالتي بذكراها تجا مصاب بحول احطت بي الجهاتي مثالا انتار طويلا لكل الايام ما فهي نار جسد بل ومدرسه للوجودي ما انتهى من جهودي غدلت أنموذجا حيا بشت فضاءتي مقامات لها أني عن بتلك مقاماتي أنا نرسم أخوتي من خير ماضي ور انت الاتي اذا اضحى مذادي لها بحر انخضما فلا يعلو صروحان ولا طودا اشام عزان هذا مهمون ولا كننا الاهم ما نعالي من علاها الى الاجيال وما عزها اصيل مجدها في كالحصوني حيدرون يقول بابنتي الفحول زوجوني أما قالوا بكل المحتوى ينضحوا الكاسر لذا اختاروا جحر آه لذا اختاروا حجور الطهر في قد الساس ايه وين اللي اخترتوها حد حتى يضيء البدر عبانسو اذا اضحى ميداني لها بحر خضما فلا يعلو صروحا ولا قودا أشم عزانا ذا مهم ولكن الأهم نعلي من علاها إلى الأجياء عزها أصيل مجدها أثيل كالحصون حيدرون يقول بابنة الفحول زوجوني أما قالوا بكل المحتوى ينضحوا الكاسب ايه لذا اختار حجره الظهر في العار قداسه ايه لذا اختار حجره الظهر في العار قداسه اي وايه اللي اخترتها حد تا يضيء عباسو اي اخترتها حد تا بدر عباصول بدرعه هذه ام تحناني هذه ام تحناني قالت لي القبل غير سيدي اسمي واستبدلهم الثاني هذه ام تحناني قالت لي الاب الحاني غير سيدي يا أين اليقيني قول متلتقيني يا أم البنين إذا قلت فاطم أرى المجتبى بدمعات المقلتين إذا قلت فاطم فهاتي كجمرة في قلب الحسين إذا قلت فاطم واجتبى بدمهات المقلتين إذا قلت قاطم فهاتي كجمرة في قلب الحسين <تصفيق> هذه أم تحناني قالت ليل الحاني خير سيدي اسمي تستبدله بالخالي يا عين اليقين قول مذتل تقيني يا أم البنين يا أم البنين إذا قلت فاطم ارى المجتبى بدمعات المقلتين اذا قلت فاطمه فهاتيك جمره في قلب الحسين اذا قلت فاطمه ارى المجتبى بدمعات المقلتين اذا قلت فاطمه فهاتيك جمره في قلب الحسين هذا المنهج العرقا هذه العروه الفث ها قد كانت ولا زالت في معراجها الرقا هذا المنهج العرقا هذه العروه الفث كانت ولا زالت في معراجها ترقى جل, جل النساء في فخر الولاء بالحبل السماء تربت بنوها على حب آل بيت المختار طهق تربت بنوها فدا للفاط من يذر جوري ضاها تربت بنوها على حبها آل لبيتي المختار طاها تربت بنوها فدا للفاط من يذر جوري ضاها تربت بنوها على حب لبيتي آل المختار طاها تربت بنوها بدعاين فدا ال فاطمه في دار جورضاها ها كذا ولا انسى تفانيها هكذا ضحى اي ولا انسى تفانيها جاءها بشرون اي عن الاولاد جيون بها صائحا يدعو اي بنو كيف جابت ما على الابناء من حزن عمري لله اي لقد فواضت للرحمن على مما هلق اي ولكن لي لصب صلمو اصفى ابكي وما مظلومه كذا ضحيت ولا أنسا تفانيها جاعها بشرون ابنك في بواديها جاعها بشرون هي عن الاولاد ينفيها اه ما على الابناء من حزن عمري لله لقد فوهت للرحمن آلامي مما القى ولكني بظلمه اصطفى ابكي وما ظلمه وما وما بركت الحشر تاتيها بركت امين ع الحشر تاتيها فاطم الكبرى بكل الخير التجزيحه ولا هاشتوان اللي رب البيت ترويها اي تنادي فاطم ربها ويا ربي احكم بيني وبين الظالم الجاني على قطع للكفين إذا قرأت إلى العباس عيناه قرت عيني إذا قرأت إلى العباس قرت عيني